Haa Haa Haa Haa ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنيا هم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني ربا تدري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 أفلح من سينجو بالحب اليقين يعيش الحياة بنهج قوي من يسير الصراط بنور ناعم من بقرب نعيم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 حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود إذا سبت قلباً أناجيك فيه وألفت سرباً تآويت فيه فمن ذا شبيه إلزم حبل الله من يستمسك يعصمه الله من يطلب مولا لا يأنس لا يرضى بسواه قريب قريب والشارد عنه غريب ناداك حبيبي أدن عبدي من سوا يطبيب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 جعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذبول فهب لي رضاك وأنسى اللقاء يوم الحشر جعلني ممن يلقى منك قبول أدعوك إلهي رب جعل القلب بحبك موصول كل الدنيا تفنى وما أنهى موت وذبول فهب لي رضاك وأنسل لقائك يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول